بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نتبع دار أما ذات فقد وصلنا في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبدالرهاب رحمه الله وتعالى إلى باب مجاءة الرياض ف... فكان هذا المجدد في ليلة في الثالث على من شهر الرجب عمل العام 2023 بمبلغ 4000000 تقرا قسم اولي الدكتور محمد الفاروق واثق الله التعريف الرياء هو أن يقصد العبد رؤية الناس بعملية يعني أن يقصد أن يتعبد بهذه العبادة ليس اتغاء مرضات الله إبتغاء رؤية الناس وأن ينال الثناء والمحمدة منهم يعني حتى يقول الناس إنه يصلي و نعم يصونوا حتى يقول الناس إنه طائل إلى آخر العبادات هناك أيضا ما يسمى بالتسميع هو قرين الرياض والتسميع أنك تقصد بعملك سمع الناس أن يسمع الناس بعملكه يعني مثلا تقرأ القرآن كي يسمع الملحيطين بك فيقولون انه عابد وقارئ القرآن والرؤية تتعلق بالبصر والتسميع يتعلق بالسمر ولذلك جاء في الحديث نعم جاء في الحديث الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من تمنع تمنع الله به ومن رؤى رأى الله به فماذا عقاب المرائي والمتن و... والرياء يعد من الشرك الاصغر فالشرك الاصغر له عدة انواع من اهمها او من اشهرها الرياء يعد الشرك الاصغر في العبادة فالشرك الاكبر يحبط عبادة الإنسان كلها يحبط عبادة الإنسان كلها من أولها إلى آخرها إذا وقع في الشرك الأكبر ومات على الشرك الأكبر أما الشرك الأصغر إنه يحبط العمل الذي راء فيه فقط و... ومن أنواع الشرك الأصغر أيضا الشرك في خالص غير الله وان يقول الانسان ما شاء الله وشئت يا فلان هذا كله من من الشرك الاكبر <تصفيق> وهنا ذكر المفسر هذه الايه التي في سوره الكهف وموضع الشاهد منها في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربيه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربيه أحدا هذا الشرك هنا الذي نهي عنه في هذه الآية يشمل الشرك الأكبر وأصغر يعني من أراد وجه الله حقا وفقا وكان يرجو لقاء الله تعلينا كما يرضو الآخرة يرضو الجنة ما هو المطلوب منه أن يعمل عملا صالحا كيف يكون عملا صالحا كيف يعرف الإنسان أن العمل صالح او ليس بصالح من يعرف قل يا حبيب غرض ماذا اخلاص احنا قلنا الان كيف يكون عملا صالحا اي كما ذكر في الاية قبل ان نتكلم في الاخلاص ها قل يا وهذا قلنا هذا يأتي بعد ذلك الشرط الثاني في الاية ها نتكلم عن الشطر الاول من الاية من مقصود به الشطر الاول من الاية فليعمل عملا صالحا ها صدر احسن وارك الله فيه نعم. هذا فليعمل عملا صالحا كيف نعرف انه صالح او ليس بصالح ان يكونوا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الاول المذكور في الاية لقبول العمل ثم بعد ذلك وبعد ان تعرف السنة هذا العمل ولا يشرك بعبادة في ربه أحدا يعني أن يتوجه بهذا العمل الذي هو على السنة إلى الله وحده إلى الله وحده فإذا مثلا دعا توجه بالدعاء قام بدعاء على السنة إذا توجه هذا الدعاء لمعبود من المعبودات التي تعبد من دون الله اذا توجه هذا الدعاء لقبر المقبور للحسين او للبدوي او للدسوقي هذا يعبد ايه يعبد شرك اكبر في العباده هنا لم يخلص العباده لله اشرك برده في هذا المقبور او الميت طيب أما إذا قام بإتقان العمل على الثنة ثم قصب بعمليه هذا الناس توجه بالعمل هذا ابتغاء رؤية الناس ومرضاة الناس هذا يعد شركا أفغر الآية نهت عن الشركين عن الشرك الأكبر وعن الشرك الأفغر فالعمل لا يقبل إلا أن يكون خالفاً بوجه الله لا شريك له في هذا العمل سواء كان شرك أكبر أي أنه يتوجه بالعذابة كاملة إلى اله أو إلى معبود آخر أو أن يكون شركاً أصغر أي أن يتوجه هذا العمل للناس ابتغاء رؤية الناس وهذا أيضاً معنى الحديث الذي أورابه المصنف بعض ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه أغنى الأغنياء ليس مفتقرا إلى عبادتك وليس مفتقرا إلى عملكك فإذا عملت العمل ل لمصلحة ذائفة تبتغيها من عند الناس او لطلب شهرة او لطلب جاه ومنصب او مال <تصفيق> الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى عملك هذا انه غني عنه ولذلك <تصفيق> يعني كان الرياء من اصعب وابق الامراض التي تصيب القلب ومن أخطر الأدواء <تصفيق> <تصفيق> التي نسأل الله أن يعاطينا منها فنعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستخفره لما لا نعلمه <تصفيق> وبعد ذلك ذكر على هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد للخدري نعم الحديث هذا من هذه الطريق من حديث أبي سعيد إثناده ضعيف حيث إن في إثناده عبد الرحمن ربيح ابن عبد الرحمن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري أيها حفيد أبي سعيد وربيح ابن عبد الرحمن هذا مختلف فيه وقد ترجم الحافظ له في التقريب بقوله صدوق يخطئ هو إثناء ضعيف ولكن يشهد له الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد أيضا وابن خزيمة في صحيحه من حديث محمود ابن ابن لبيد رضي الله عنه فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس ياكم وشرك الصلائح اياكم شرك الصرائر فقال يا رسول الله وما شرك الصرائر قال ان يقوم الرجل فيبين صلاتهم جاهدا لما يرى من رؤية الناس له كما جاء او بنحو ما جاء ايضا في هذه الرواية التي في اثناء دي عضاف فذلك شرك الصرائر نعم أي أنه في صريرته التي لا يطلع عليه إلا الله لم يفل هذه الصلاة لله وإنما فلاها من أجل أن الناس ينظرون إليه او من أجل أن يقول الناس عنه إنهم مصلي وإنهم عابد هذا من أخوص ما يعني يخاف على العبد بعد الشرك الأكبر طبعا فالشرك الأصغر من أخطر الأدواء التي تعترض العبدة بعد الشرك الأكبر فإياكم وإياكم وشركة السرائلة وننتقل إلى الباب الذي بعده Mhm <laughs> well من من الذي قبله وهذا من قسم ترتيبه المخلص طحنا الله سيدنا اراده الانسان في عمله الدنيا يعبد ايضا من الشرك الاظهر هذا يعبد اخف من من من الباب او من القوره التي قبل التي في الباب الذي قبله فان الرياء يريد الإنسان بعمله الناس وما هنا في هذا الباب يتكلم عن إرادة الإنسان بعمله متاع الدنيا. يعني هو الآن يعمل العمل الصالح ليس طلبا للآخرة يعني ليس افتغاء الفوز بثواب الآخرة وإنما ابتغاء الفوز بثواب الدنيا فقط هو يقول لك على أصلي حتى يبارك لي مثلا تمالي والدي فقط لا وانظر إلى آخرة ليس هناك عزيمة في قلبه او رغبة تحسبه على العمل الصالح من أجل أن ينال السلامة والفوز في الآخرة ف... فهذا أيضا يعرض عمله لأن يحبط أو يعني يجازى به في الدنيا يعني يرزق ثواب الدنيا ولكن يخرم من الثواب الآثرة أعذنا الله وإياه هذا أيضا من دقيق أنواع الشرك فالتي قد لا ينتبه إليها الكثير من الناس إلى من رحمه الله لأنه يعمل العمل نعم يعني, هو هو يعني ما توجه هذا العمل لمخلوق ولكنه ما قصد ثوبة الاخرة في هذا يعني لا يحفزه او يحفزه على هذا العمل ثوبة الاخرة وإنما هو يريد بهذا أن يجاز بهذا العمل في الدنيا فقط أن يزاد له في ماله او أن يعافف في صحته فقط وهذا هو القسم الأول من الذين يعملون للدنيا والذين تنطبق أولوه نصيب من قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوصي إليهم أعمالهم فيها هذه الآية بالأصالة تخص المشركين والكافرين فالذي يريد بكل عمله الدنيا هو الكافر ومشرك الكافر ومشرك اذا عمل احسانا او اذا يعني طنع طالحا في ظاهر امره يعني مثلا اطعم مستينا انقذ غريقا فعلا فيه احسان ولا يريد بهذا العمل ثواب الاخرة انما يريد الدنيا فهذا هذا يعني ينطبق على الكافر بالكلية هو الذي نعم له الوعيد الكامل من هذه الآية انه ليس لو في الاخره الا الله وقد <تصفيق> احبط عمله كله ما ما ان المسلم الموحد الذي قد يقع في شيء من هذا فله نصيب من هذه الايه فهذا يحبط لو العمل الذي قصد به الدنيا فقط ولكن لا يحبط له كل العمل نعم هذا هو القسم الأول من الذي يريد يريد بعمليها الدنيا هناك القسم الثاني ان يكون العمل الذي عمله قد جاءت فيه بعض النصوص الشرعيه الان التي تذكر بعض او او تذكر ثوابا وفضلا في الدنيا لهذا العمل بجانب ثواب الاخره وإن عمل العمل قاصبا للصبب الذي جاء في الحديث او في الآية فيما يتعلق بالدنيا وكذلك قاصب صواب الأخيرات هذا ليس شركا فمثلا <تصفيق> فأخرج <تصفيق> المخاري المسلم نعم الحديث أنت رب الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال من أراد أن يفتط له في رزقه وأن يفتط له في أثره فليصل رحمه فذكر فذكر ثوابا يحدث في الدنيا ومن اوصل رحمه فانه قد وعده من الله سبحانه ان يضبط له في الرزق وان يمد له في الاجر فانت اذا وصل اذا وصلت رحمته دنييه الحصول على هذا القطب الذي في الدنيا مع مع ذلك هرتق على توابل اخره هذا ليس شركا وليس ااا ليس داخلا في الوعيد الذي فهذه انك قفطت شيئا حفت عليه الشرك وامر او يعني ذكر فضله فانت الان مثلا اذا زرت عمك أنك تريد القضاء المذكور في هذا الحديث <تصفيق> أن يبسط لك في الرزق وأن يمد لك في الأجل وفي الوقت نفسه أنت أيضا تنظر إلى الآخرة إلى أنك سوف أيضا تنال الثواب على عملية هذا في الجنة في الآخرة وكذلك نويت أنك سوف تبرون أنك تقوم بدعوة عمك إلى التوحيد وإلى طرق مثلا بعض صور الشرك التي مثلا يقع هو فيها مثلا من الحالة بغير الله <تصفيق> أو من الرياء أو من تعليق بعض الصور المحرمة في بيته مثلا فنويت أيضا أن تدعوه وفي الوقت نفسي أن تتنظر إلى الفضل المسكوط الحديث أنك تريد البسطة في الرزق هو تريد المكتب الازهر فانت بهذه النيات مجتمعه احسنت ولم ولم ترتكب اساءه فلم ترتكب لا شرقا اظهر ولا شرقا اذبط بين البعض للاسف من الذين لم يجالبه العلماء ولم يحرضوا على تعلم ان من كتب اهل العلم او من مصنفات العقيدة التي دوانها الثلاث تجد أنهم للأسف بسبب أنهم اتبعوا رؤوسا جهالا ظنوا أنه, أنه, أنه يعني لا يفرع أن يجمع بين نياتين أو أكثر في عام الوحيد <تصفيق> ويعتبر أن الجمع بين النيات يعد من الشرك في العباد هذا من الجهل يعني يأتي هذا الشاب المسكين الذي طلق هذه العقيدة أو هذا المعتقد الفاسد من قبل أمير جامعتي نقول لك أنا إذا خرجت لزيارة عني أو لزيارة خالي بنيت أنني أريد البسطة في الرزق كما ذات الحديث وبنيت كذلك أن أنا أريد أن أدعوه أو أن أمره بالمغموط أن أناور المنكر يقول لك هذا من الشرك هذا أنت بهذا وقعت في الشرك وانت أردت الدنيا بعملكك وانت فاذا أحبطت جهادك وأحبطت دعوتك ويلدمون أدباعهم انهم اذا خرجوا معهم هذا الخروج المفتدع المحدث الذي ما أنزل الله دينه السلطان والذي لا علاقة له بمنه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة يقول له اذا خرجت معنا اياك اياك ان تذهب لزيارة احد من محارمك هذه البلد التي أنت خرجتها فيها معا لأنك إن ذهبت لزيارة أحد من حرمتك فقد أحبطت خروجته وفقدت ثوابك على هذا الخروج المفتدع المفتدع الذي سوف تؤذر عليه أي أطلا قبل أن تؤذر فهؤلاء يحتاجون إلى أن يتعلموا قبل أن يخرجوا بالدعوة ثم أحوج الناس إلى أن يأتي إليهم من يدعوهم قبل أن يخرجهم لدعوة الناس لأنهم قد فقدوا العلم وخرجوا على غير أساس صحيح نعم فما أحرج هؤلاء إلى أن يجلسوا الغلماء قبل أن يخرجوا للدعوة وإنك تعجب الله أشد العجب من أنك يعني تجد هؤلاء ينفرون أدبعهم عن العلم وعن العلماء ويصفون العلماء بأسوأ افتفاد رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث الصحيح أن لغلماء ورثة الأنبياء ولم يقل الدعاء ورثة الانبياء ما, قالش ما لم يقل المبلغون والدعاء هم ورثة الانبياء هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم التبليغ والدعوة هم الانبياء ما قال هذا غلما قال العلماء هم ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورسوا دينارا ولا جرهما انما ورثوا العلم آه. لم يقل ورثوا الدعوة ورثو العلم قبل الدعوة فمن اخذه اخذو بحظ واسع فالعلم قبل كل شيء كما ذوب البخاري في كتاب العلم قال العلم قبل, قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل فأنت قبل أن تعمل عملا يجب أن تتعلم كيف عمله الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تتعلم هذا هل تتعلم هذا من الخلوات أن تتعلم هذا بالإلهام كما يقول الرؤوس الجهال يقولك أنت إذا خرجت معنا سوف يأتيك الإلهام يتنزل عليك العلم من السماء كان صرت رسولا أو نبيا يأتيك الوحي ما هل الصحابه تعلموا بالالهام وما علمنا ان صحابيا يتعلم بالالهام بل إن ابا هريره رضي الله عنه كما جاء في في الحديث الذي الذي فيه ان ابن عمر سال او ارسل قبابا يسال عائشه عن حديث ابن ريره هو الحديث الذي الذي جاء اسمه ان من نعم ان من تبع من التابع جنازه حتى فتفن فله قرات حتى يصلى عليه فله قرات ومن تبعها حتى حتى تدفن فلو قيرا طان ف... فابن عمر لم يبلغه الا الشاطر الاول من الحديث فقط فارسله يسأل يسأل عائشة عن صحة ما قاله ابو هريرة في الشاطر الثاني اي انه اذا تبعها الى ان تدفن فلو قيرا طان فارسلك تقول له فبقى أبو هريدة فحزن عبد الله بن عمر وقال لقد فرطنا في قراريت كثيرة ف... فلما بلغ أبو هريدة هذا الكلام قال يعني كأنه يؤمن ابن عمر على أنه لم يستمع إلى هذا الحديث أو لم يتعلم هذا الحديث قال له او قال يعني مخاطبا لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غيري او لقد انشاغل غيري بغرس الودي وبصفق السوق غرس الودي اي غرس النخيل الطغير النخل الطغير بصفق الاسواق اي بليس بالتجاره في الاسواق وصحبته رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع على شبع بطني ما روى هذه الالاف من الاحاديث الا لملازمته لسيد العلماء صلى الله عليه وسلم. يتعلم منه ويحفظ الاحاديث فأبو هريرة ما تعلم هذه الأحاديث لأنه كان يخرج أربعين يوما مع الرسول صلى الله عليه وسلم فجأوا الإلهام من السماء ها؟ فتعلم هذه الأحاديث ورواها لنا فتغب من الوحش لا إنما روا أو صاره أحفظ الصحابة على لملازمته لسيد الغلماء الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم منه ويحفظ ثم بعد ذلك بدأ يبلغ هذا العلم بعد أن تعلم آه لم يبدأ بالتبليغ على جهل لا ما خرج هكذا يبلغ ويقول لك إيه البركة في الإيه في الخروج هذا يعد من التواتل من التواكل وهلا عدون كسل في طلب العلم ولا لا تعنم القدره والقوه والصبر على ان يجلسوا يدرسوا كتابا ويدرسوا حديثا فلما وجدوا المشقه في هذا العلم اوحى اليهم الشيطان ان يتركوا العلم وان كن اذا خرجتم وتحتم في الارض كان متصوفه سياتيكم الالهام من السماء هذا روح الشيطان هذا حتى يصب الناس يعني يعني علم كتاب والسنة وإذين يبلغون لا يدرون أي شيء يبلغون هم يبلغون أشياء تميعوها فقط من هنا ومن هناك لكن إذا قلت لهم أين مصدر هذا الكلام وأين الميراث المدون أين ميراث النبوة ألي يدون هذه الكتب لا يدرون شيئا إلا من رحم الله فأمثال هؤلاء يعني يخشى عليهم أن تخضط أعمالهم لأنها ليست موافقة لسنة النبي صلى بل بنيت على جهل وقد يريد البعض منهم بعمليه هذا الدنيا ويريد فقط أن يرضي كما يقال آه اميره الذي يبت... الذي يتبعه على هذا المنهج المبتدا <تصفيق> فالحذر من, ه... من هذا بارك الله فيك لذلك فيما الذي يريد بعمله الدنيا وتخطيل اللذات والشهوات فقط الدنيا هذا ما ما اتعثه ما اتعث هذا العبد وعمتعي في عبد هو يعني يجد نعم يجد طلب الدنيا فقط وتائسا عبد الخميفه وعبد الخميله عمل الخميفه والخميله هي من انواع الصياد نعم اهلان ينعطيه وإن لم يوطى فاخذ يعني إذا مثلا صلى في المسجد فتوط عليه في الدنيا وأبوطي طلاف الرزق لما بدأ يطل في المسجد فإذن به يقول الصلاة في المسجد ما شاء الله لقد كان سببا في زياده رزقي ثم اسد به فجاه يختل بنقص في ف... يعني كنا هو يتطير بالصلاة يعني يتشاء من الصلاة ويقول لك يعني والله يا خنا قد يعني أبتليك بكذا وكذا وضيق علي فيترك الصلاة في المسجد ويقول لك أنا ليس عندي وقت أن أريد أن أعود بالخسارة التي قترتها وأنا يعني يعني كما قال ايه ليس ليس عندي القدره على ان اجمع بين طلب الرزق وايه والصلاه في المسجد فما انت في البداية كنت تصلي في المسجد لما كان عندك باقه الرزق ما الذي حدث الذي حدث ان وقدوي قل لي في الرزق فاي فترك الصلاه وترك العمره الصن فبارك الله فيكم <تصفيق> الذي يريده الدنيا بعمله فقط يظهر أمره عند الشدائد والامتحانات والبلايا <تصفيق> إذا بطلي محف وعرف له ويعمل هذا العمل خالصاً وجه الله أما أنه يعمل هذا العمل الدنيا فقط نعوذ بالله من حال هؤلاء وأمثال هؤلاء الذين أرادوا نحن دعا عمالهم الدنيا ففيهم صعبا من صعب النفاق هذا بلا شك يعد من النفاق من النفاق الأفضل من الذين يرؤون الناس ولا يردون الله إلا قليلا ثم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يضرب مثلا بعبد صالح يخالف عبد الدرهم والخميس والدناص فضرب مثلا برجل قد أخذ عنان فرقه خارجا في سبيل الله لا يبتغي شيئا من حطام الدنيا ولا يبتغي بعمله رؤية الناس وإنما لما قام الحاكم أو الطائب أو الأمير أو الإمام الممتن على المسلمين الذي له الشوك والتمتين ولو الحق في دعوة الناس إلى القروج للجهاد فدعا المسلمين إلى أن يخرجوا بجهاد العدو خرج هذا الرجل آخذا دعانان فرطه وهو يطلب المرباة والثواب من الله وحده ولا, ولا يعني ليس له غايه لا في منصب ولا في مرتبة فين هو بيعاقب في طاقه كانت السط واين هو بيوضع في مؤخره الجيش لا يعني لا يعني لا يعني هذا إن وضع في مشاركه في مشاوير وضع في سلاح الطيران كانت سلاح الطيران وضع في كان في سلاح البحريه كانت سلاح البحريه وخرج يقصد ان ينصر المسلمين وان ينصر بين الله بإعلاء كلامة الله عن طريق هذا الجهاد الشرعي وخرج تحترايا سرعية طبعا ثم يخرج تحترايا عمية او جاهلية فالجهاد الشرعي يشترط ان يكون تحترايا كما قال علماء الثنة يعني تحت راية إمام ممكن له السلطة والغلبة على بلد من بلاد المسلمين وله جيش ممكن يعني له إيه له تمكين أما أن يعني يخرج تحت راية جاهلية تحت راية حذر ليس له أي تمكين وليس له أي سلطة على بلاد المسلمين بل ليس له سلطة على نفسه صدنا يعني أن يكون على أجباعه وليس له أي تمثيل البدا و... وأيضا هذا الحزب خرج يعيث في الأرض فسادا بتفجير المنشآت في بلاد الإسلام وبقتل المعاهدين والمستأمنين وبإحداث الفتن المدلهمة التي تحفظ المسلمين حظا فهذا ليس جهادا وليس تزيير راية خرارية بارك الله فما تنخذعوا بالشعارات التاسبة إنما الجهاد الذي يثاب عليه المرء هو كما بيانه نحو جهاد اليهود الذي حدث في حرب العاصر المنظمة كمثل حدث في أعصرنا هذا هذا عبد من الجهاد خرض الجنب تحت راية خرعية وتحت قيادة أمير أو حاكم أو قائد ممتكن له التمكين على المسلمين في هذا البلد ولو السلطة ولو جيش ممتكن وخرز لجهاد عدو كافر ابتغاء وتطهير أرض الإسلام من هذا العدو وإعلاء كلمة الله على هذا العدو ليس من أجي الوطن طبعا ماذا حاجة إسمها الجهاد للوطن لا الجهاد لتطهير الوطن نعم من الكفار ولإعلاء كلمة الله على الأرض هذا الوطن. لكن ما في حاجة إسمها الوطن لله والدين للجميع هذا طبعا هذه قاعدة ماسونية لا علاقة لا بالإسلام إنما الدين لله والوطن لله والدين عند الله اسلام اه وهذا لا يعني اننا يعني ايه نسي المستأمنين من اهل الذمه لا نعمل خطوه ما ما دام عاشت البلاد الاسلام بعهد وبامانه ولكن ليس بلا شك في مرتبه المسلمين في الحقوق وكذلك ايضا يعني آآ ليس يعني ليس ليس المسلم مطالبا بان يحمل في قلبه الموده لهؤلاء ولكن نعم يحسن اليهم في المعامله ولا يستحل ان يقتل احدهم او ان يسرق ما لهم مغير حق لان دمه معصوم وما معصوم هذا اليهود او النصراني الذي يعيشه في بلاد الاسلام بعهد وبذمة ولكن انت تبغض ما عليه من عقيدة مخالفة للاسلام وفي الوقت نفسه لا تظلمه ولا تسرقه ولا تستحل دمه فالشاهد يعني أن الجهاد الخرعي يكون بالصفة التي بيناها لكم برك الله أما يأتي رجل ليس له أي تمثيل على أي بلد من بلد الإسلام بل هو قد خرج هاربا في الصحاري وفي البراري وفي الجبال وليس له أي ولاية على المسلمين هذا ليس له راية يقاتل تحتها أصلا ها؟ هذا الذي يسمى بأثامة ابن لازم ليس له راية أصلا وليس له أي تنكين ولا أي ولاية بل والتحل دماء بعض المسلمين بإقراره بصوته وبعض منصوراته التي كان ينصرها بهذه التفجيرات الآثمة التي كانت تحدث في بلاد الإسلام في الرياض وفي مكة وفي غيرها ويفتخر أن الشباب الذين قاموا بهذه التفجيرات هم قد طلقوا هذا من دروته ومن نشاراته هل هذا الجهاد؟ هذا من الإفساد في الأرض نعم ولذلك صدق العلامة عبد العديد بن باب رحمه <تصحيح> الله تعالى نعم لما سئل عن أسامة بن لابن هذا وعن المسعري وعن أبي قتاد على سلسطين هذا فقال إنه من المفتزين في الأرض إنه من الخوارج ومن المفسدين في الأرض مبارك الله فقد يعني قلبوا المواجه على بلد الإسلام والكثير من ال من الفتن التي تحيط بنا الآن بسبب أطعال هؤلاء وبسبب تهور هؤلاء الغير منضبط بضابط الشرط فما هي الحكمة أنك تقتل مئة كافر مثلا أو تقتل مليون ألف كافر أو ليون كافر ثم, لم ي... ثم في المقابل لما يريد هذا الكافر أن ينتقم لنفسه ي... يقتل في مقابل هذا عشرة ملايين مسلم بل يقتل عشرين مليونا من المسلمين ويستحل أموالهم ويستحل نساءهم وأنت ليس لك عندك القدرة على مجابهة ذاتك ماذا هكذا ياذا هو يفجر سفارة أو يفجر مبنى في أمريكا أو في أوروبا سيقتل من يقتل من الكافرين في هذه المباني ثم في المقابل يهرب يهرب وفي الجبال ويطرق المسلمين يعانون الأمرين وتستحل ولا ليس عنده قدر أن يدفع عنه ولن يطرق عنهم قوة الكافرين التي سوف ينتقنون بها لأفسهم من جراء هذا الأمر هل هذه من الحكمة؟ لا حكمة ولا جهاد شرع ولا شيء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقال هذا الغراء <تصفيق> ما مدأ الجهاد؟ إلا في المدينة لما كان طارت له سلطة وقدرة وجيش مكن ولم نعم يعلن الجهاد المباشر على الكفار إلا لما علم أن قوته التي أعدها تؤهله لدفع شر كافرها لكن أنا أقوم بألقي قنبلة ولألقي مثلا شيئا في مكان ما مثلا وقت العفرة والعشرين من الكافرين وأهد وأقوم بالهرب ثم أطلق الملايين من المسلمين يعانون الأمرين من جراء عمل المفسد هذا وأقول إن هذا من الجهاد إيش هذا أي جهاد هذا من أعظم الفساد في الأرض وما صلت اهل الكفر على افغانستان ولا على الاراق ولا على بلاد الخرمين بلاد التوحيد والسنة في المملكة السعودية الا بسبب افعال هؤلاء التخريبية وهم يعني لا يرقبون الا ولا زمة يعني ما, يعني ما اكتفوا بتصليف الكفار على بلاد الاسلام بل قاموا بزيادة إثاثة داخل بلاد الإسلام لهذه التفجيرات والمظاهرات والأعمال التخريبية التي لا تنسع المسلمين بشيء ولا تنسر المسلمين على عدوه بل تزيد المسلمين ضعفا وهوانا وزل للكافرين وتهلك قوة المسلمين وكل هذا بمصلحة الكفار وكل هذا أيضا من دفائس الشيعة الروافض كما بيان فإن الشيعة الروافض كانوا يتعاونون مع هؤلاء الخوارج كهذه الأعمال التخريبية في داخل بلاد الإسلام لكي يمكنوا الأنفكين كما اعترفوا واعترف من ارتكب هذه العمليات اعترف بعض الشباب الذين كانوا يرتكبون هذه العمليات في مكة وفي الرياض وفي غيرها من بلاد الإسلام منهم كانوا يتلقونه الإعانات والتفجيرات من افتفارة الإيرانية في داخل المملكة أخذوا المفجرات من افتفارة الإيرانية واعترفوا أنهم قد لقنوا هذا من قبل الشيعة المجرمين من أجل أن يحدثوا القلاق في داخل بلاد الحرمين حتى يظهروا للمسلمين أن الحكومة الحالية لا تستطيع أن تحكم الأمن في البلاد فيمكنوا للشيعة مبارك الله فإحذروا من دفائت عدوكم ومن دفائت المجرمين نعم يعني إن شاء الله يكون هنا مزيد من البيان كما يتعلق بجرائم الشيعة الرافضة في جلاد الإسلام المجلس الذي نعقده ان شاء الله تعالى يسر ما بعد قلمه الاشياء وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فانتم في فندق الشرم له في الوقت